「あなたは私の手を借りてくれた」「私の手を借りた」 「おはようございます」 و اسمعونا الله قلوبهم يبلغ الكون صداه أ ي ن صدقنا أ ي ن صدق محبتنا أ ي ن م و ا ق ع امته المليار لقد أ ج م ع المسلمون على وجوب ا ل ا ن ت ص ا ر ب ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ابلغهم سوى ا ل ت ن ق ي رأيكم؟ ファンウナーの人たちがいるときに、このように見えます。 「私たちのために」<音楽> كيف غ اسمع ب و ا عن ن ز يا ز ج عمرو أسمع أسمع أستاذ سححش أبناء ج الرجال ل ل ا م ع اين قال ا عم أ ي أ ب و جهل سمعنا أ ن ه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله يرضى ا لا ل ل ه يفارق سوادنا سوادا والله لا نجونا ان نجا فانطلق اليه ك ا جثه 「なんだ?」 الشباب والشيخ ا ل ن س ا ء والاطفال متعطشون ل ذ ب عنك وعن ارضك سيعلم اولئك انك تركت رجالا وسيعلم اولئك اي م ق ل ب ي ق ل ب و ن حاربوه ي ا ع د ا م كلنا اليوم ف د ا م تسجيلات الهجره الاسلاميه تقدم يا امه و ح م ر والله لن ي ض ر بابي ا وامي خ ط ب و ر ب ح ي وميت والله ما ضروا إ ل الا أنفسهم ق د آذنهم ل ل ه ب انفسهم ل والله إلا ح ب ضروا ما أ ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع ن ع ل ل من شرور أنفسنا سيئات ع ن ا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 أ و كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يكس بحبيب الله ياتمم جبت السماوات جبت او ل س م ا ا ت أ ما فوقهن دجا على م ن و ر ة ذ ر ي ة ن ج م ر ك و ب ة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الاينق الرسم م ش ي ئ ة الخالق البغري وصنعته و ق د ر ة الله فوق الشك والتهم ما أ ق س م الله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 وقد أ م ن ه الله على وحيه ودينه كما كانت شريعته أ م ن ا و س ل ا م ا وحاطنته أ م ايمن من اليم والبركه وموطعته ح ل ي م ة و ح ل ي م ة من الحلم وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم ولما كان خاتم النبيين فوجب ان تكون شريعته أ ك م ل الشرائع و أ ن تتوفر فيه صفات جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ن ص ب إ ل ى الشافعي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 أ ن ت الذي قال لك ربه و إ ن ك لعلى خلق عظيم و أ ن ت الذي قلت عن نفسك أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن تاديبي يقول عنك حسان و أ ح س ن منك لم تر قط عيني و أ ج م ل منك لم تلد النساء خلقت م ض ط ع ا من كل عيب ك أ ن ك قد خلقتك ما تشاء اعترف بعظمتك القاسي والداني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 آ ن ا ل أ و ا ن ليعرف الصادق من الكابه ان ا ل أ و ا ن أ ن ن م ق ض ى أ ث و ا ب الذل و ا ل م ه ا ن ة منذ عقود طوال ونحن نشرب ك أ س الذل و ا ل م ه ا ن ة أ ن ك فلسطين وصاح اقصانا ولا مجيب وتوالت الصيحات و ا ل أ ن ا ت ولو كانت صخور لاستجابت لتلك ا ل آ آ ا والصيحه ولازالت تتابع علينا المصائب وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات وممن من اذل واحقن شعوب الارض لكن لماذا لاننا لو احترمنا اوامر ربنا لاحترمونا لا لاننا لو عملنا بكتاب ربنا ما اهانونا لاننا لو سرنا على حدي نبينا ما اخافونا قال صلى الله عليه وسلم مستحضرا مرضنا قال صلى الله عليه وسلم مشخصا مرضنا إذا, اذا تبايعتم بالعينه اي بالربا و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر ورضيتم ب ا ل ز ر وتركتم الجهاد ص ل ط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم يوم أ ن كان المسلمون اعزه صرخت إ م ر ا ه و إ س ل ا م ا فجيش ل ه ا ل م ع ت ص م فجيش لها المعتصم جيشا وسير لها جيوشا لنصرتها ويوم ان نقض ن ق ف و ر كالوروم العهد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 أ ن يقدموا لنا اعتذار أ غ ل ى أ م ا ن ي ن ا أ ن يقدموا لنا اعتذار أ ي اعتذار حتى الاعتذار طلبناه على ذل ل أ ن ن ا استمرانا الهوان إ ن اجتماعنا اليوم في يوم جمعتنا ليست ل ق ض ي ة م ق ا ط ع ة لحليم أ و ل ه ج ب ا ن ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة نكون أ و لا نكون ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة نكون بها. قال ردوهما رحمه بها ولها فرددناهما إ ل ى مواضعهما الله أ ك ب ر اشتكت له أ م الفراخ اشتكت له ورفعت له شكوى الظلم والجو ل أ ن ه حامل لواء العدل وسماه ل الله ه ه ه ل م فوق ظهرها ل الأمرار أ خ ب ا حياة ر من سيد يقول زيد بن أ ر ق م كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض س ك ة ا ل م د ي ن ة فمررنا بخباء ل إ ع ر ا ب ي ف إ ذ ا ض ب ي ه غزاله مشدوده إ ل ى الخباب فقالت يا رسول الله إ ن ا غ ا ا ل إ ع ر ا ب ي اصطادني ولي خشفان ب ا ل ب ن ي ة يعني ولد الغزال ولي خشفان وقد تعقد اللبن في أ خ ل ا ف ي فلا هو يذبحني ف أ س ت ر ي ح ولا يدعني فأرجع إلى خشبي في البرية فقال أ ر البرية ج ع إلى خشفي في لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ترجعين ك ك ت أ ر قالت نعم و إ ل ا عذبني الله عذاب العشاء ف أ ط ل ق ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أ ن جاء ا ل ت ل م ر فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الخبر و أ ق ب ل ا ل إ ع ر ا ب ي ومعه قربه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ب ي ع ن ي ه ا قال هي لك يا رسول الله ف أ ط ل ق ه ا صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن أ ر ق م ف أ ن ا والله ر أ ي ت ه ا تسيح في ا ل ب د ي ه وتقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وللخبر طرق أ خ ر ى عن أ ن س وام سلمه وغيرهما قاتلهم الله صوروه ورسموه في ابشع المناظر ق ا ت ل ه م ا ل ل ه صوبوه ورسموه ب أ ب ش ع المناظر والصور ما د تروا انه احلى من القمر اسمع اسمع او صار اغلى واحلى البشر عن جابر بن سمره ل رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان ليله مقمره لا غيم فيها وعليه فعلا حمرا فجعلت انظر اليه والى القمر فلو كان في عينه أ ح ذ ر من القمر يقول كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سر استنار وجهه ك أ ن ه قطعه قمر وتقول الربيع بنت معود بمحمد ا بن عمال بن ياسر تقول له لو ر أ ي ت ه يعني لو ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت و الشمس في ابراجها ا ل ر ا ب ت ه يعني لو ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الشمس ط ا ل ع ة في أ ب ر ا ج ه ا ويقول أ ن س رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعكم ن القول متوسط الطول إ ل ى الطول أ ق ر ب ليس بالطويل ولا بالقصير أ ز ه ر اللون أ م ه ر أ ي أ ب ي ض مشرب بحمره ويقول جابا رضي الله عنه كنت إذا إليه صلى الله عليه كنت إليه الله ممرت إذا صلى وسلم قلت اكحل العينين وليس باكحل مشرب العينين محموضه ويقول عليهم رضي الله عنه واصفا اياه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تدويض أ ب ي ض مشرب أ د ع ج العينين أ ه ل ب ا ل أ ش ب ا ر ما أ ح ل ى ه وما اجمله يقول أ ه ل العلم إ ن كان يوسف عليه السلام اعطي نصف الجمال فان نبينا ص ل الله عليه وسلم ق ع ط ي الجمال <تصفيق> عن الحسن ابن علي عن خاله قال عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين فزج الحواجب أ ي مقوس الحواجب سوابق في غير قرن أ ي حاجب تام طويل بلا ا ت ص ا ل بين الحاجبين وبين الحاجبين عرق يدمه الغضب أ ي ي ن ت ل ئ ذلك العرق دما إ ذ ا غضب وما كان يغضب لنفسه قط انما ك ا يغضب لنفسه ن قر إ يغضب لحدود الله إ ذ ا انتهك يقول الحسن م كان رسول ج د ه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أقنى افلج ل ع ي ن للأمر الثنيتين ل رسول ه عنهما عليه أقنى ف ك ا ن إ ذ ا تكلم رؤيه النور بين ثناياه وذكر علي ا رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ضخم ا ل ر أ س و ا ل ل ح ي ة اسمع يا من نحلب لحيتك ولا تريد أ ن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم وقوى الذي قال اطلق اللحى اسدل اللحى اكرم اللحى او اللحى ا لا تتشبه باليهود والنصارى وكان شعر ر أ س ه كما قال أ ن س رضي الله عنه ب ي الشعرين لا ص س ق ولا جعد بين أ ذ ن ي ه و عافقه يضرب من كبيه و ليس في ر أ س ه و لحيته عشرون شعره بيضه يا الله ت أ م ل ه ا ص ح ا ب ه ت أ م ل ا و ملاوا اعينهم منه و ما كانوا يشمعون من ض ؤ ي ت ه دخل صلى الله عليه و سلم يوما على أ ح د أ ص ح ا ب ه و وجده م غ م و م ا فقال له ماذا د ه ا و ما الذي أ ه م ك ف أ خ ذ المحب يبث أ ش و ا ق ه فقال يا رسول الله لقد أ ح م ن ي أ م ر عظيم فهو أ ن ن ا نكون معه ونشتاق ل ه ويزيد شوقنا لك فكيف إ ذ ا مت أ و م ت ن ا وفارقنا كيف إ ذ ا كنا من أ ه ل ا ل ج ن ة و ك ن ت أ ن ت من أ ع ل ا ه ا منزله كيف نراك بل كيف لو كنا من أ ه ل النار وحرمنا رؤياك فبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا المرء عمن أ ح ب فهل نحبه حقا هل كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أ ج م ع ي ن ت أ م ل والله ما طلعت شمس ولا غروبت الا وحبك م ك ر و ن بانفاسي ولا جلست إ ل ى قوم احدثهم إ ل ا و أ ن ت حديثي بين ج ل ا ت ي اسمع يا مشتاق مزيد من ا ل أ و ص ا ف للمختار عند مسلم من حديث أ ن س رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أ ذ ه ر اللون ك أ ن ه ا ر ق ه اللؤلؤ اذا مشى تكفى وما م س س ت حريرا ولا ذي ب ا ج ا ا ل ي ك ن كف رسول ر الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا ع م ب ر ا يقول أ ن س رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال اي نام بوقت ا ل ق ي ل و ل ة فعلق فكان كثير العرب وجاءت امي ب ط ا ر و ر ة فجعلت تسل العرب فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أ م سليم ما هذا الذي ت ص م ع ي قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أ ط ي ب الطيب قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أ ط ي ب الطيب اي والله لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إ ل ا أ ط ي ب الطيب في صحيح ا ل أ ح ب ا ر أ ن ه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر صف الصفوف وكان بيده قدح أ ي سهم يعدل به القوم فمر ن بالسواد ب ا ل غ ز ي ة وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه بالقدح فقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أ و ج ع ت ن ي أ و ج ع ت ن ي وقد بعثك الله بالحق والعدل ف أ ق ذ ن ي من نفسك أ ي ج ع ل ن ي أ ق ت ص منك فقال ل ك صلى الله عليه وسلم لك ما اردت اقتص لنفسك وعرض نفسك له فقال يا رسول الله لكن بطني كان مكشوفا فلا بد أ ن تكشف بطنك فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال اقتص لنفسك يا س و ا الله أ ك ب ر القائد ا ل أ ع ل ى وقائد القوات المسلحه يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده و أ م ا م و م ن ط ى ومسمع جميع الجنود فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك يا س و ا فما كان من الجندي إ ل ا من اعتنق بط النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ يمدغ وجهه ولحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا س و ا فقال يا رسول الله حضر ماترى يعني حق وقتال ولن ا د ر ي نحيا أ و نموت ف أ ر د ت أ ن يكون آ خ ر العهد بك أ ن يمسجل دجل ي د ك ف أ ر د ت أ ن يكون آ خ ر العهد بك أ ن يمسجل دجل ي د ك فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير عباد الله استكمالا استكمالا لوصفه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكر خاتم ا ل ن ب و ة الذي في ظهره فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه و ر أ ي ت الخاتمه عند كتفيه مثل ب ي ض ة ا ل ح م ا م ة يشبه جسده وفي وصف آ خ ر عند أ ح م د من حديث عبد الله بن سافجس قال و ر أ ي ت خاتم ا ل ن ب و ة في نبض كتفيه ا ل أ ي س ر ك أ ن ه جمع ا به خيلان سود ك أ ن ه ا ا ل ث ل ا ل ي ن وفي وصف آ خ ر ج ا م ة سوداء تطلب ا ل ا ل ص ف ر ة حولها شعرات متراكبات ك أ ن ه ا ع ر ق فرس قالوا و ا ل ح ك م ة في الخاتم أ ن ه آ ي ة و ع ل ا م ة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا أ ي ض ا أ ن ه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ ح ك م ة و إ ي م ا ن ا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أ و ذرا إ ن ه معلم البشريه و ه معلم ل ا ب ش ر ي ة و ه ا جمع ا ل ق و ة والعدل والشده في الله فكان الين الناس و أ ر ق الناس و أ ر ح م الناس بالناس ومن أ ش د ه م حياء بل أ ش د حياء من العدلاء في خدرها أ ف ل ا يستحون أ ف ل ا يستحون وهم يصورونه بتلك المناطق ا ل خ ا ل ي ة من الحياه قاتلهم الله قاتلهم الله أ ن ا ي و ف ك و ن اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه واجه قومه بدعوته تتصدع من حول وقعها ا ل ج ب ا ن ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى ا ل ز م ن يقول هرقل ل ب ي سفيان بعد أ ن س أ ل ه عنه وعن أ خ ب ا ر ه وعن صفاته فلما ا س ت و ث ف منه ومن صدقه قال ه ا ل ق ل لان صدمت فيما قلت ليملكن موضع قدمين هاتين ولو كنت عنده ل غ ث ل ت ق د م ي كان صلى الله عليه وسلم يعلم علم ا ي ق ي ن انه جاء لهذه ا ل ح ي ا ة ليغيرها وليصحح مسارها و أ ن ه ليس رسولا لقريش وحدها ولا إ ل ى العرب وحدهم ورسول ا ل الله إ ل ى الناس ك ا ف ة من الطفوله الى ا ل أ ر ب ع ي ن طب ونقاء ومن ا ل أ ر ب ع ي ن إ ل ى الممات جهاد ومضار كتاب م ك ش و ر ك أ ن الله يقول للناس هذا رسولي اليكم كتاب م ك ش و ر من النحل حتى الممات ك أ ن الله يقول للناس هذا رسولي اليكم ما كتب على الله اربعين س ن ة قبل ا ل ن ب و ة أ ي ع ق ل أ ن ي ك ت ب على الله بعدها يوم أ ن تحمل ا ل أ م ا ن ة وكلف ب ا ل ر س ا ل ة جاء إلى خديجة ج الى ء إ خديجه خائفا يقول زملوني زملوني فقالت بكل ث ق ة ل أ ن ه ا تعرف ط ه ر ه وعفافه والله لا يعصيك الله إ ن ك لتصل الرحم وتحمل ا ل ك ل و ت س ت ق الحديث وتعين على نوائب الحق علمت رضي الله عنها أ ن من يقتصم بهذه الصفات لا ي خ س ل أ ب د ا فلما سمعت خ د ي ج ة رضي الله عنها كلامه و ط م أ ن ت ه و ه د أ ه انطلقت به إ ل ى ابن عمها و ر ق ا بن نوفل وكان قد تنصر عنده من العلم ما عنده فلما سمع كلام خ د ي ج ة رضي الله عنها قال رحمه الله وهو خائف وجل قدوس قدوس والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا خديجه انه لنبي هذه الأمة, الامه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إ ن ه ل ي أ ت ي ك الناموس ا ل أ ك ب ر الذي كان ي أ ت ي لموسى عليه السلام و إ ن ك نبي هذه ا ل أ م ة و ل ا ت ؤ د ي ا و ل ا ت ق ا ت ل ا ولتنصرن ا باذن الله ثم قال و ر ق ة واسمعوا يا شباب ثم ق اسمع ل ورقة و ا و الشيخ يا شباب اسمعوا الشيخ الكبير الذي ذهب بصره اسمع ماذا يتمنى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت فيها جذعا اي ليتني كنت فيها شابا والله لانصرنك أ نصرا مؤثرا ثم أ خ ذ ب ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال ليتني, ليتني معك حين يخرجك قومه فقال صلى الله عليه وسلم أ و مخرجيهم فقال ورقه رحمه الله ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي فما لم ث و ر ق ه بعدها إ ل ا قليلا فلما تنزل قول الله يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجس ف ه ج ر فلا ث م ن ن فاستكفر ولربك فاصبر قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول ا ل آ ي ا ت و ل ا زمان النوم يا خديجه ة وَأَلَّا النَّوْمْ زَمَانُ يَا ي خ د ج فجهر ب د ع و ة الحق وهو الوحيد ا ل أ ع ز ل وقام بدين الله و ق ا م ب د ي ن ا ل ل ل ه و ب ا د ع و ة إ ل ي ه ما لم يقم به أ ح د و أ و ذ ي في الله ما لم يؤذق ب له أ ح د و قاس الاضطهاد و العذاب هو و ا ل أ ت ب ا ع يقول لهم صبرا إن موعدكم ان ل ج ة يقول للأتباع صبرا إن موعدكم ا ل ج ن ة كل هذا لتحذير ا ل ب ش ر ي ة من و ث ن ي ة الشرك و الضمير و ضياع المصير قاس من أ ه ل م ك ة ما قاس ا ا د ا ه أ ه ل ه و أ ق ا ر ب ه ووصموه بالكذب والسحر والشعوذه فما زاده ذلك إ ل ا ثباتا ويقينا ولما رأى أصحاب لكن مله الكفر واحده ملئت قلوبهم حسدا و غلا على المسلمين و ربنا اعلم بذلك و قد اخبرنا عنهم و كشف خباياهم و اسرارهم قال الله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق و قال الله عنهم ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون فتكونون سواء س م ع و هم كما سمع العالم كله عن ا ل إ ه ا ن ا ت التي تقدم للمسلمين و ر أ و ا ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزه و ك ر ا م ة سمعوا عن فلسطيننا و أ ق ص ا ن ا وكيف خذنا أ ط ف ا ل ا ل ح ج ا ر ة سمعوا اننا خ ذ ن ا العفيفات في البوسنه والشيشان سمعو عن تطاول الصليبيين ا ل أ م ر ي ك ا على ثرواتنا و أ ع ر ا ض ن ا في العراق بل داسوا قراننا بل داسوا قراننا و أ غ ا ن و ه وما سمعوا منا إ ل ا شجب واستنكار كما هي عادتنا سمعوا اليهود يرددون ويقولون عنا محمد مات خلف بنات سمعوا اليهود يرددون عنا ويقولون محمد مات وخلق بنات ف أ ر ا د و ا أ ن ي أ خ ذ و ا نصيبهم من ا ل ق ص ع ة التي تداعت عليها ا ل أ م م لما ق ذ ب الوهم في قلوبنا فطعنونا ط ع ن ة أ خ ف ى في الصميم وفي من في سيد ولد ا ل م في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به فعنونا في الذي وجدنا عائلين ف أ غ ن ا ن ا الله به فعنونا في الذي وجدنا متنافرين ف أ ل ف الله بين قلوبنا به فعنونا في الذي أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و ب ا ل د ي ن ا واهلينا و أ م و ا ل ن ا والناس اجمعين وليسوا هم ب أ و ل من فعل ذلك فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معود ومعاك بن, بن عفلاء ابناء السادسه عشر اللذين خرجا يوم بدر بحثا عن ابي جهل فلما استقبت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف فاذا انا بين صفيه صغار فضاق صدري لاني اردت رجالا يحمل ظهري أنه أجل من ما الرجال قال يا عم أ ي ن أ ب و جهل قلت وماذا تريدان م ن قال سمعنا أ ن ه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم قلت فماذا تفعلان إ ن عرفتما قال ب ن ب ر ة المحب الصادق الشجاع والله ا ض رايناه لا يفارق سوادنا سواده والله ا ض رايناه والله لا يفارق سوادنا سواده والله لا نجونا ان نجوا فلما ظهر له م أ ن ه م ا ف ا د ق ي ن اخبرهما بمكانه فانطلقا اليه كالسهم وخرط الصفوف وابتدروه ب أ س ي ا ف ه م ا حتى أ ر د و ه قتيلا و ر ج ع للحبيب صلى الله عليه وسلم و أ ن البشرى كل يقول أ ن ا ق ت ل ج عدو الله فمن ل أ ع د ا ء الله اليوم من لهم من الذي اغاضهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقول النحل و ا ل آ خ ر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 في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه ا ل أ و ث ا ن التي تصدر عندنا واستهزا ان تطاش ما طاش اطاش الله عقولهم استهزاوا من قبل بالدين واهله ا غ ا ض ه م أ ن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت ق ا د ر ة على رد اعتداءاتهم و إ ف س ا د مخططاتهم رغم مكث الليل والنهار من الداخل والخارج رغم الخيانات ورغم ك ث ر ة العملاء الذين يعملون من أ ج ل ه م أ ض ا ب ه م ا ل م ق ا و م ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ش ر س ة التي تباجعوا بها في عراقنا تنازل ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين و أ ن ا ل ش ه ا د ة ب سبيل الله اغلى ا م ن ي ة أ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تنازل أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين يقول علي إ ذ ا ح م ل و ط ي س ز ذ ن ا بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال علمنا أ ن ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله أ غ ل ى أ م ن ي ا ت الصادقين يقول هو ب أ م ه وامي وددت ان اغسل في سبيل الله ثم أ غ س ل ثم أ غ س ل ثم أ غ س ل وذاك في ذات ا ل إ ل ه و إ ن يشاء يبارك على اوصال شلو الممتع ومحمد كان أ م ي ر الرد يقود الفوج لنصرتنا إ ن اسم محمد ا ل ق ا د ي روح الامال ل أ م ت ن ا أ غ ا ظ ه م رجوع آ ل ا ف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أ و ج د و ه ا ب إ ف س ا د أ خ ل ا ق الشباب وتدمير روح ا ل ف ض ي ل ة في المجتمعات ا ل م س ل م ة يا ويحهم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 أ غ ا ظ ه م أ ن كثيرا من الدنماركيين أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم فباعتراف كل العالم الاسلام أ ك ث ر ا ل أ د ي ا ن انتشارا في الارض أ ر ض و ل عجب وهو الله فضلات ض التي ن الناس عليها على ا غ ان نساءنا وفتياتنا يا بين ا ل إ ن ف ل ا ل والفساد والضياع أ غ ا ظ ه م أ ن الحجاب لبس حتى في بلادهم ف أ ع ل ن ت ل ص س ا ه حبها ضد الحجاب أ م اما عن أ علم اولئك, أولئك. وعملاؤه ان نساءنا هن حبيدات خ د ي ج ة و ع ا ئ ش ة و ث م ي ة و أ م عماره وان نساءنا يبدين رسولهن ب أ ر و ا ح ه ن قبل الرجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد يوم ان انقلبت الموازين وفر منفر ت ب ت ت ك و ك ب ة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم امراه ض ع ي ف ت ب ت ت امراه يا رجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفت يمنه هم أم عباره دون عني التفت يسره هم أم عباره دون عني اقول يا ام ع م ا ر ة يقول ل ه النبي صلى الله عليه وسلم يا, ابن يا ام ع م ا ر ة يا أ م ع م ا ر ة من يطيق ما تطيقين يا أ م ع م ا ر ة سليني تمني يا أ م ع م ا ر ة قالت اتمنى ر ف ق ة في ا ل ج ن ة يا رسول الله نتمنى وخزرجا فلله أ و س القادمون وخزرجوا و إ ن كنوز الغيب تخفي طلائعا ص ا ب ر ة رغم المكائد تخرج و ج ر ي د ة د ن م ا ر ك ي ة خ ب ي ث ة ح ك و م ي ة تعرض صورا ك ا ر ي ك ا ت ي ر ي ة تصور فيها سيد ولد آ د م ب أ ب ش ع الصور فتاره تصوره وهو يضع على ر أ س ه ق ب ع ة فيها ق ن ب ل ة وتاره تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء وتاره تصوره وهو يطارد النساء القصر وفي أ خ ر ى يقول ل أ ت ب ا ع ه ليس عندنا من الحور مزيد وزادوا ب وقاحتهم وصوروه على أ ن ه ساجد وكلب على ظهره لم تسلم حتى أ م ع ا ه و ا س ت ه ز ا ئ ه م تصوروا بطنه مرسوما وهو مفتوح ورسومات ق ب ي ح ة في بطنه و ت م ا د و ا يوم أ ن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار فجعلوها م س ا ب ق ة م ف ت و ح ة ل أ ح س ن ر س م ة ك ا ر ك د ي ن ي ة هم يسخرون ويستهزئون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 أ ن ه م استهزاوا بيهود أ و هنداس هل أ ص ب ح عباد ا ل ف ق ر أ س ج ل بالله اين صدقنا أ ي ن صدق محبتنا أ ي ن مواقف ا ل ح ك و م ا ت المليار إ س ل ا ي وأين ة أمة مواقف ا م ل عباد الله لقد أ ج م ع المسلمون على وجوب ا ل ا ن ت ص ا ر للنبي صلى الله عليه وسلم و ب د ل الانفس و ا ل أ م و ا ل في د ا ع ا له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه وهذا أ د ن ى ما له من ا ل ح ب علينا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بعضنا جبارا في ا ل ج ا ه ل ي ة خوارا في ا ل إ س ل ا م لقد أ ع ل ن و ا الحرب و ا ل ع د ا و ة علينا بدءا لكلبتهم ا ل ف ا ج ر ة ملكتهم ا ل خ ب ي ث ة التي أ ل ف ت كتابا عن مذكراتها وقالت بها أ ن ه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 ملك من ملوك العرب أ و رئيس من رعسائها س أ ت ر ك لكم الجواب فالجواب معروف يا أ م ة محمد يا أ م ة محمد يا أ م ة ل س ي د ولد آ د م نبيكم ي و ا ك فماذا انتم فاعلون ستقاطعون حليب نيدو و ز ب د ت ا ل أ ر ب ا ك اهذا الذي استطعتم عليه اسمعوا من خبر غيره الصادقين في يوم ا ل ح د ي ب ي ة أ ر س ل ت قريش ع ر ه بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال للنبي صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى الا تدخل مكه ة ع ل ي م عليهم ن و و ي ق ل ل ن ب صلى ل ل ا عليه ل و س وأيام الله لك ع ن ي الذين بهؤلاء معك ك قد ش ف و ا غدا عنك وتركوك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 فلما مد يده قرع ا ل م ق ي ر ة يده بنعل سيفه وقال له أمسك رسول يدك لحية عن امسك ل ل ه أ يدك عن ل ح ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله أ ل ا ترجع إ ل ي ه قال عروه و ي ح ك ما أ ف ض ك و أ غ ل ظ ك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروه من هذا يا محمد قال هذا ابن أ خ ي ه ا ل م ق ي ر ة بن ش ع ب ة لا ق ر ا ب ة لا أ س ا ب ه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 هكذا كان تعظيمهم فكيف هو تعظيمنا أ ي ن نحن من سنته واتباع هديه و ن ف ر ة دعوته أ س م ع أسمع تعلم م حتى ل اسمع ذ ا اختار الله الرجال أولئك لصحبة نبيه أ أسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أ و ل ئ ك الرجال لصحبه ة ن ب ي سمع ا ل نبيه صلى ل ل ا عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهدلي يجمع الناس في م ك ة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهذلي يؤذيني خالد الفذلي خالد ويتطاول ع ل ي ه فقال الجندي روحي لروحك فداء مرني, فدا مرني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إ ل ى م ك ة واتني براس خالد الهذلي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 لكن أهل اهل ل لا إ ي ي م ا ن ا ب و ن إ الايمان ا ج ب ر لكن أهل ل ا إ لا يهابون إ ل ا الجبار يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ولا ا ي خ فانطلق من ل م خ في ف قلبه مرض ا ن ابن انيس الشاب التقي النقي حتى وصل إ ل ى م ك ة حيث أ ق ا م خالد ا ل ه د ي مخيما له في منى ي يجمع الناس لمؤامرته ا ل د ن ي ئ ة فجاءه عبد الله بن انيس عارضا خدماته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 توكل عليها أ ع ر ف ك بها يوم ا ل ق ي ا م ة وقليل هم المتوكئون فلما مات عبد الله بن أ ن ي س أ م ر بتلك العصا أ ن تكفن معه في كفنه شاهد و آ ي ة و ع ل ا م ة أ ن ه نصر الله ونصر ا ل ر س ل هذه أ خ ب ا ر ه م فما ف ي أ خ ب ا ر ن ا هذه م و ا قال ف ف ه م م في مواقفنا ا ق الله إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن نكث ف إ ن م ا يمكث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أ ج ر ا عظيما صدقوا في خ ب ه م لله ولرسوله فصدق الله معهم منهم من, من اهتز عرش الرحمن عند و ف ا ت ه ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان فقال تمنى يا عبدي فلتمنى أ ن أ ر ج ع إ ل ى الدنيا ف أ ق ت ل فيه فقال له الله اني ك ث ب ت عليهم أ ن ه م إ ل ي ه ا لا يرجعون ولكن احل عليك ر ض و ا ن ي فلا أ س خ ط عليك أ ب د ا منهم من, من غسلت ا ل م ل ا ئ ك ة بين السماء و ا ل أ ر ض ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ خ ب ر ن ي انه يحبك و أ م ر ن ي بحبك وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجه اقرئها من ربها ومني السلام و ب ش ر ه ا ببيت في ا ل ج ن ة م ن ق ص ب لا صخب فيه ولا نصب أ ل ي س هم الذين قال الله فيهم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين والاوصاف والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ف ا ق خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم يقول قائلهم من الكفار يقول ا ل إ س ل ا م دين لو كان له رجال يقول اي ل ل إ س ا م د ن ل والله ك ن ه ر ج ا إي ما كذب اليوم يسيئون لاسلامنا و ق ر آ ن ن ا و ي ش ك م و ن نبينا ثم يقول و ن لماذا أ ن ت م ا ر ح ا ب ي و ن فماذا ت ر ي د و ن أ ن أن نكون انبطاحيون مستسلمون حرام في قوانينهم السخريه ب ا ل أ د ي ا ن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 حديث بكاء ج د ع ا ل ن خ ل ة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجماد والجذع يحن و الى إ رسول الله الجماد والجذع يحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ل ا تحنون تقنى ب ك ر ا ك ا ن صلى الله عليه و س ل م د ا ئ م ا يقول لي اشتقت اشتقت إخواني لأصحابه لي إخواني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 وقال لنا ا س ت د ع و ا بي وشتموني واذوني فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أ ر ض ي هذه فرصتكم إ ن أ ر د ت م عز الدنيا وشرف ا ل آ خ ر ة فها هو باب الشرف فتح لكم على م ص ر ع ي ل ت ن ص ر الله ورسوله كما نصره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله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 أ غ ف ل لدينكم وامركم السيئ الذي كان غاويا فاني وان عنفتموني لقائل في دليل رسول الله اهلي وماليا اطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمه الليل هادئا الايام بيننا يا عباد الصليب وسنرى من تكون له الاقبه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 فدلك من ي ق س ر عن فداك فما شهم إ ذ ا إ ل ا فداك أ ر و ح و ق د ختمت على فؤادي بحبك أ ن يحل به ج و ا ك إ ذ ا اشتبكت د م و ع في خدود تبين من بكى ممن تباكى انا احب أ س م ا ء المناداه لنا حين يقال لنا يا أ م ة محمد إنا أحب أسماء المنادى أهلنا أسماء أحب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 أ ي منقلب ا ينقلبون نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أ ب ق ا ر ه م ولا حليبهم وزدتهم ا ل هم يحتاجوننا قاطعوهم قطعهم ا ل غ ر ولا تكن ا ل م ق ا ط ع ة ليوم أ و ل أ ي ا م بل أ ب د ا ما ح ي ن ا لسان حالنا ما قال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ومن معه لقومهم إ ن ا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 وثنى بملائكته ا ل م س ب ح ة بقدسه فقال جل من قائل ان الله وملائكتهم يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وصبيك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اللهم ا ج ع ن ا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أ م ت ه اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع ف م ت ه و ن ص ر ة دعوته اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخنا مدخله اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك الموحدين اللهم من تطاول على نبينا بقول أ و برسم ف أ خ ر س لسانه وشل أ ر ك ا ن ه واجعله ع ب ر ة ل ل آ خ ر ي اللهم وفق و ل ا ة ا ل أ م و ر ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م و ن ص ر ة المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين آن آن آن الأوان ألا تأخذنا في الله آن الأوان ألا تأخذنا في الله آن الأوان ألا تأخذنا ألا الله لومتا ألا الله لومتا في في اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين من أجل كلمة دينك. اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن والسودان وفي اوغادينيا وفي كل مكان اللهم ك لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم فك أ س ر ا ن ا وفك المعتقلين وفك أ س ر ن ا يا رب العالمين عباد الله الله بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم الله العظيم الجليل يذكركم على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم تصنعونه بالقربة والبغي أكبر صاحبكم الله الله والإحسان وإيثاء الفحشاء والمنكر فاذكروا الله الجليل واشتروه الله والله ما الهندسة الصوتية والإخراج يزدكم ولذكر وينهى إن تذكرون من يأمر يذكركم سلطان الشهر وختاما تقبلوا إخوانكم بالخبع تحيات تسجيلات هاتف الهجرة الإسلامية فاكس رقم رقم صندوق بريد في تسعه سبعه الرمز البريدي ثلاثه واحد تسعه خمسه اثنان ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته شكر خاص للمنشد أ ب و علي حاربوه يا عداه الكون د خارموه ياعداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبضى قلوب يبلغ الكون صداه كل غلنا لمنه مشرعا فينا مداه هل ما مشرعا مداه الشمس فينا شيئا يضر يداه أقزم أقزم تبات تبت ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه ا فاذا قمها منه رداه من ترى مكه فاذا النور يجتاز مداه كيف ا ب ص ر ت نداه بلغ ا ل ب ذ ل جميعا وانتهى ثم ابتداه ف س ا ل ا ل ت ا ر ي خ ي م ب كيف ا ب ص ر ت نداه بلغ البذلى جميعا وانتهى ثم ابتداه, وانتهى وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارة كل ا ا ن ت ن فاستبانوا بمداه كانت ا حيارا بمداه الأفكار أسرا لا يداه س حررتهم كل قلب كان قبرا ثم أ ح ي ا ه نداه قافله النور صارت ر ح م ة خلف ا ا ح د ه كل قلب كان قلب قبرا ثم أحياه ن ثم د ا ه قافلات النور سارت ر ح م ة خلف ح د ا م ه هذا ا ل إ ص د ا ر ب ر ع ا ي ة موقع ق ا ف ل ة ا ل د ا ع ي ة ق ا ف ل ة الداعيه هيا معا في ر ك ب القافله هيا م ا في ر ك ب ا ل ق ا ف ل ة ا ل قافله الداعيه ب د أ ت ب ف ك ر ة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 ا ل آ ن في, في التسجيلات تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالخبر تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ا م انصر نبيه يا مسلم اللهم انصر س ن ة محمد بن عبد الله في العالمين اللهم زد ذكره رفعه و أ ع ل ي وزد دينه علوا ة و ل وأعلى ذ ي كرر مكانته محمدا ان م ظاهرها إن عجزنا أ ن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم فلا جفت أ ق ل ا م وشله زواعفه وارعت أ ص و ت أ ص و ا عن ل أحرض بالذوء ع حوض ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ف إ ن أ ب ي ووالده وعرضه ومحمد وعرض منكم فداء ه ما كان للنبي والذين آ م ن و ا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 هؤلاء <تصفيق> العقلاء فهل ي س م ع سبع النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا ج ا م ت به صحيفه غنمركيه بالرسومات ا ل س ا خ ر ة التي تستهزئ ب أ ع ظ م رجل وقدماه الثرى ص و ر ة آ ث م ة و ق ح ة و ق ا ح ة الكفر و أ ه ل ه ثم تاتي ج ر ي د ة أ خ ر ى ن ر و ي ج ي ة ت ن ك ا الجراح وتشن ا ل غ ا ر ة من جديد تعيد نشر رسوم الوطل الا <تصفيق> ساء ما يدعون هكذا يفعل القصارى الحاقدون ع نبينا صلى الله عليه وسلم الا على سفهت <تصفيق> احلامهم نذر شباب النبي ا ل أ م ي ن لنهد انام السبيل المبين فنهتك أ س ت ر عهد مشين ونحيي شعائر مجد ليس ب ي ن ا ب ا ل ص و ر ة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه ف و ج ه ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والضياء و ا ل ق ه ر و ا ل ق د ا س ة والبهاعظم ا س ت ن ا ر ة وضياء من القمر ل ي ل ة البدر يفيض س م ا ح ة وبشرا وسرورا وما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عابسا ولا مكشرا إ ن ه صلى الله عليه وسلم كان أ ش د حياء من العذراء في خدرهم فاذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر كان عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا و اكرمهم و اتقاهم كان يزور الانصار و يسلم على صبيانهم و ياتي ضعفاءهم و يزورهم و يعود المرضى و يشهد الجنائز كان أشجع الناس إذا حمر البأس اتقوا به في القتال كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يغفر ويصفح ورسول الله عليك السلام اجبن ا نداك بنار ا ل ض ر ا وقلنا يمينا لنجل ا ل ا م ان ن ص ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد ا ل س ن ة لا تكون بنشر ا ل ب د ع ة والضلال لا تكون بنشر الفسق والمجون أ ي ن ن ص ر ة رسول الله يا عباد الشهوات, الشهوات اين ن ص ر ة رسول الله يا اكل لحوم الفضيله وناشر لحوم العفن والرذيل ة أ ي ن الغيره على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصحاب القنوات ا ل ب ر ا ئ ل لماذا كل ه ذ ا التهاون وثوابت التجذع أ ل ا يغيظكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل الا يغيبكم ل ل رسول ي من عرض ل ل ألا ه تفيض اعينكم دمعا ويتفكر قلبكم دما إ ن لم يكن يا عباد الله ف نفوسكم س ي ء من ذلك فوالله الذي لا إ ل ه غيره لستم بمحبين ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طلع ه د السبات المخيف أ ن ر ض وفينا كريم عفيف فلن نثني عن صراع عنيف او الموت ا و ل بشعر فان فعذرا يا, الله الله. يا, يا, يا رسول الله ان تخاذلنا عن الدفاع عنه فان بعضنا ع مشغول بالاسهم الماليه المال المال ص رافعه. ان ع ه الله, الله منتقم لرسوله ممن من طعن عليه وسلم وسلم وسلمه يسرنا ان نقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان انصر نبيك, أنصر يا, نبيك, يا, نبيك مسلم. يا مسلم لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد اللهم انتقم لنبيك اللهم انتقم لنبيك, اللهم انتقم لنبيك. انك عزيز ذ انتقام م ف ض ي ل ة الشيخ محمد ا ل ع ا ط ف الشيخ اللهم من خط رسمه أ و كتب حرفه إ س ا ء ة لدين أ و إ س ا ء ة لنبي أ و استهزاء بشرع أ و استهزاء بعبادك الصالح ي ن اللهم ف ش ل منه أ ر ك ا ن اللهم ف ش ل منه أ ر ك ا ن اللهم ف ش ل منه أ ر ك ا ن ه الله الآن التسجيل الرحمن في الرحيم بسم Obrigado. أ م ا أ ن ذ ر ك م من ر ح ل من ا ل أ ح ب ا ب بالارتحاب فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن المنهج ا أ م ا والله لو علمت أ ن ا م و ا فما خلقونا ما غفلوا وناموا لقد خلقونا يوم لو رأته قلوبهم س ح وها يا ع ب د الله سمات ثم نشر ا ثم حاشر ش و ب ي خ و آ ه و ا ل عظام ما ت ما ت ما ت ها هو قد مضى إ ل ى ر م ز ه وودع يومه و أ م س ه ولكن أ س أ ل ك أ ن ت أ ن ت يا من تسمعني وَأَقُولُ لَكُ يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء فاغفري بهجاتي يا نفس ويحك راحبي و ق ف ر ع ي باب الاله و غ ا ف ر الزلات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 يا مغرور أ ي ن ا ل ع د ة قبل المنايا أ ي ن أين ا ل أ ن ف ه من دار ا ل أ د ا ي ا أ ي ن العزائم أ ر ض ي ت م بالدنايا ان ب ر ي ة الهوى لا تشبه البلايا بلية و إ ن خ ط ي ئ ة ا ل أ ح ر ا ر لا كالخطايا خ <تفق> ط يا مستورين ستظهر الخفايا <تفق> س ر ي ة الموت لا تشبه السرايا ق ض ي قضية الزمان لا تشبه القضايا قضية ملك الموت لا يقبل الهدايا لا لا لا يقبلها أيها الشيخ س ت س أ ل عن شبابك أيها المرأة س ت س أ ل ي ن عن ايامك ت أ ه ب لعتابك أيها الشيخ ت ت ب ر أ م ر ك قبل سد بابك يا هؤلاء كلها تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالخبر تقدم التحبير في جامع ا ل أ م ن ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد العزيز ا بن عبد الله ا ل أ ا ل التسجيل الله ن بسم الرحمن ر ح ي م ي ا ق ر أ يا اسمع ا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد ل ل ه ا لله رب العالمين رحمة وحكوم الله تصلح <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله ما هذه القراءه تكاد تسير اذا كانت زده من عنده ل غ ت ومن الاب يفكر له دقيقه د ق ي ق ه والام تفرك او تفرك يديه جسد. ايش ل ل غ ك ا ل ص ع ب ه هذا ومتستألس ا ل ب ن ت و الصعب وهكذا هنا يتفاعلون ب ق ض ي ة الجلسات الاسريه ة على ان م ر ح ل ة ا ل ط ف و ل ة هي اخطر المراحل ا ل ع م ر ي ة للاسف نتصور الطفل ذا ا ل خ م او السبع السنوات او السنوات التسع سنوات لا إ ن ه م يفهمون انهم يفهمون ا ر ط م يسقط على الكرسي ويلحق ه ويجيب لعصا ي ل م ك ن س ه ويجيب للليل ي ا ويجيب للسلك لي هذا حصل ه ويشد أ ح ا ا يمسكوا ن يغول ي الرقبة مع فيه في الجدار ك أ ن ه في حرب يعني خطير هذا ما يصف هذا أ و ا ل ت ليس التعامل المناسب هو الهواء وليس ا ل ط ر ي ق ة المثلى رفع الصوت、وتوجيه. وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب دائما لنفرض انه اخ وضربنا ث ا ن ي ة إيش ايش ل ع ق ا ب إ هو العقاب هل هو أن نقذفه من ان ل ا الدور الراضي ف في ذ ة هل هو أ نربي ن به في البعض ا ونذهب به الى الجبل ولذلك ا ملقا ا ل أ و ل ى أ ن نترك الضرب الى اخر م ر ح ل ة من المراه ا ل أ و ل ى أ ن لا يتكرر في البيت إ ل ا أ ن د ر من ا ل ن ا ف وتوجي داعي الأطفال وتوجي يعيشون ت ه اين, أين التدرس ا شابه اللعب أ ي ن ا ل ط ف و ل ة في توقدها أ ي ن الثم في ا ل أ ر ض والكتب اين التشاكي م ع ا ن ا ه وتوجيه كما قال الشاعر عمر ب ه ا د ي ن ا ل أ م ي ر ي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 وكنت لما ودعت ا ل أ م و ا ل أ و ل ا د إ ل ى دمشق إ ل ى الشام وكانت ه و في أ ح د د و ل الاخرى و ك ن ت أ ح ا و ل أ ب ح ث عن أ و ل ا د فارحت لما و ج د ت ع ل ب ة الشاي ح ل المنثورة الغي وعلبة و ى في التي سكب و الباب الذي كسر وكذا ثم ب د أ يبكي قال قد يلومني العذال لكنني عذلني العذال ف إ ن ي رغم عدلهم ف إ ن ي أبو قد يعجب ا ل ل رجلي ع ذ ا من أبكي ولو لم أبكي تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم ط ف ل معاناه وتوجيه ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد العزيز ا بن عبد الله ا ل أ ح م د ج د ي د ن لا تنسى ت س م ي ب سم اللهم ا جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والذين يقولون ربنا ه ذ لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة ا ع م ن واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ولا تنسى أ ن ت د ع و حتى تضع زوجتك ف إ ذ ا نزل هناك س ن ة من السنن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها اولها أ ن تؤذن باليمنى وتقيم ا ل ص ل ا ة باليسرى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 من أ ن ع م توجتها ن ع م ة الولد ي ن كيف نكسب أ ب ن ا ء ك الطفل بعض ا ل م ر ا ت هنا أ ن ت تعرف إ ذ ا أ ن ت خ ا س ي و لا لا يجي يرمي نفسه عليك ه ي ي ج كيف نكسب أ ب ن ا ء ك وارعوذ به تلقى منه الحب ابراهيم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 مع الأطفال عليه الأطفال الصلاة、والسلام. كيف نكسب ادنى انا ش ب ع قثل الإشعار ي رب ت فترة ح حتى ل عليه الصلاة ن أن ن ي كيف أقوم والسلام ك أ ب ن اجعلني ادعوا له رب مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا ادعي بناتك ادعي بناتك ادعي أ ب ن ا ئ ك د ع ا ء يا إ خ و ا ن مخ ا ل إ ب ا د ة والدعاء يعمل العجيب أ انتبهوا ا الأباء اللي الشهيق قدر ينزل ق يقعنا توقف ف في لا الصورة لا الملك المخ الله ما اشتق كأنه تقل اللهم الله انك ت ص ن ع لا تسير مصدر خوف يا أخي ولا ة ا ش خ ص ي ة ت ر هبه ا ل ولا هبه ولا هبه ولا هبه هب كما اتمنى ان يفارق ابي حياتي ة ى أ ر ت اللهم س ل م ي و أ ع ج ب من آ ب ا ء و أ م ه ا م اللهم سلمني و اذكر سيليا سبحانه و تعالى من لا يرحم من قام لابنتها و مسكيتها و درسها بمكان محمد صلى الله عليه و سلم <تصفيق> دخار ا ك ل م تسجيلات ولا ا فكم يغتني ن بالولدين ت س ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم كيف نكسب ادم ل ف ض ي ل ة الشيخ عبد العزيز المطلب بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب العالمين.